الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين وجعل ما قرأنا حجة لنا لا علينا هذا السائل يقول أنه يخاف من الأحلام والرؤى فليعتبر, فليعتبر ذلك من الطيرة هذا الخوف لا خوف ليس في محله بل خوف مبني على أوهام وظنون خاطئة وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من رأى في منامه ما يخاف أن ينقلب على جنبه الآخر وأن يدفل على يساره ثلاثا أن يدفل على يساره ثلاثا ولا لا يحدث احدا بما رأى وأن يشغل قلبه به فإنه لا يضره شيء وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم إذا رأى في, في, في منامه أمورا تخيفه أو تفزعه لا يلتفت إليها ويستعيذ بالله أيضا من شرها كما جاء في الحديث ويستعيذ أيضا من الشيطان الرجيم ولا تضره هذه عدة أمور يفعلها جاءت بها السنة من راى في منامه ما يخاف الأمر الأول أن يتعود بالله من الشيطان الرجيم والأمر الثاني أن يتعوذ بالله من شر ما رأى والأمر الثالث أن ينقلب على جنبه الآخر والأمر الرابع أن يدفل على يساره ثلاثا والأمر الخامس الا يحدث بها احدا فهذه أمور خمسة يفعلها الإنسان عندما يرى امرا يخيفه في منامه ولن يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حسن الله إليكم هذا يقول أكملت الحج بفضل الله وأريد أن آتي بعمرة فألأذهب للتنعيم لكي أحرم الآن السائل في المدينة فإذا كان يريد أن يحرم بعمرة فليس له أن يتجاوز ذي الحليفة إلا محرما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمره فإذا كنت تريد عمرة فلك أن تحرم من ذل الحليفة وتذهب إلى مكة ملبيا بالعمرة نعم هذا يسأل يقول أدت زوجته هذا العام الحج مفردة وقد جاء الحيض أثناء الحج فلم تطوف طواف الإفاظة ولم تسعى والآن بمشيئة الله ذاهبين إلى مكة لاستكمال الحج والسؤال هل يجوز لها أن تنوي من الميقات أداء عمرة مع استكمال الحج وإذا جاز ذلك فهل يكون طواف الافاضه طواف العمرة معا وكذلك السعي وهل تعتبر, حج وهل تعتبر أنها حجة متمتعة وقارنة لها أن, ان تحرم من الميقات بعمرة وتذهب وتؤدي عمرتها ثم تطوف طواف الإفاضة والسعي الذي بعده الذي هو نسك من أنساك الحج باق في ذمتها بل هو ركن من أركان الحج فتذهب وتحرم بعمره وتؤدي العمره وإذا انتهت أعمال العمره تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج نعم نعم هذا سهل يقول ما حكم مشاهدة الرياضة ككرة القدم والذهاب إلى الملاعب لمشاهدتها المسلم مسؤول يوم القيامة عن وقته يساله الله تبارك وتعالى عن وقته فيما أنضاه وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر منها عن وذكر منها شبابه فيما ابلاه وعمره فيما افناه وهذا سؤال عن الوقت عن وقت الشباب وعن الوقت عموما فالله جل وعلا يسأل الإنسان عن وقته وشغل الأوقات بمشاهدة الرياضة واللعب واللاعبين هذا تضيع للوقت فيما لا فائدة فيه بل إن في بعض مخططات اليهود التي يستهدفون بها أهل الإسلام وديار المسلمين في بعض مخططاتهم نصوا حرفيا على أهمية شغل الشباب بالفن والموسيقى والرياضة أهمية شغل الشباب بالفن والموسيقى والرياضة أي أن تضيع أوقات شباب المسلمين بهذه الأمور الثلاثة الفن والموسيقى والرياضة بحيث تكون هي غاية اهتمام الشباب وفعلا من أخذت المشاهدات الرياضية فكره وعقله وسلبت لبه وفكره أصبح كل تفكيره فيها بل أصبح يوجد من شباب المسلمين من يعطل الصلاة في وقتها لئلا تفوته بعض المشاهدات الرياضية وربما أن بعض أعداء الدين يوقتون لبعض اللعب الرياضية التي يقومون بها في أوقات الصلوات حتى يفوت على كثير من المسلمين أدايا في وقتها ولهذا وجد في كثير من الشباب من يعطل الصلاة عن وقتها اهتماما بالمشاهدة الرياضية والصلاة ركن من اركان الاسلام ويضيع هذا الركن العظيم من اركان الاسلام بمشاهدة لا قيمة لها بمشاهدة لا قيمة لها ولا فائدة ورائها ثم ايضا من ملأت هذه الرياضة أوقاتهم وهذه المشاهدات أوقاتهم ارتبط في أذهانهم معنى الفوز والنصر والهزيمة بالرياضة فكلمة فوز وفائز وفائزون ومن فاز ونحو ذلك هذه لا تنصرف في ذهنه إلا دخول تلك الكرة في الهدف هذا هو الفوز ولا يعني عنده الفوز أو النصر إلا هذا المعنى ولهذا يحصل للمسلمين في أنحاء الأرض من المآسي ومن الآلام ومن الأمور المؤلمة المحزنة فما يتحرك لها قلبه وإذا هزم من هو ينتصر له يتألم أصبحت معاني النصر ومعاني الفوز كلها مرتبطة بتلك المشاهدات وينبغي على المسلم أن يربع بنفسه عن ذلك وأن ينهض بنفسه عن ذلك وأن يملأ وقته بالنافع المفيد الذي يعمر وقته بالخير ومن المصائب ايضا في هذا الباب أن من شدة اغراق بعض الشباب في هذه المشاهدات فتنوا ببعض الكفار فتنوا ببعض الكفار وأصبحوا يقلدونه في مشيته ويقلدونه في لبسته ويقلدونه في قصة شعره ويقلدونه في حركته وقد كان عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم فهذه مفاسد عديدة تترتب على ذلك ينبغي على المسلم أن يعد وقته من عمله ومن حياته وان الله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامه عن عن عن الوقت فيما امضاه وليجتهد في عمارة وقته بالخير والنفع والفائدة وبما يعود عليه في الخير في دينه ودنياه نعم هذا الذي سال عن الحج في آخر السؤال يقول هل يعتبر حجه متمتعا او قارما إذا كان كان حج مفردا إذا كان من سأل عن السؤال السابق حج مفردا ثم أحرم بعمره الآن من أجل ان يدخل مكة محرما لا يكون بذلك متمتعا ولا قارنا بل نسكه باق على ما هو عليه وهو الإفراد هذا سأل يقول هل يجوز الصلاة في مسجد مناسب لجدار المقبرة إذا كانت المقبرة في المسجد يحيط بها جدار المسجد فإن مثل هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه وإذا كانت بنية المقبرة ملاصقة للمسجد ويراد من ذلك التبرك أو جلب البركة وأن يكون المسجد ملاصقا بالمقبرة من أجل البركة فهذا لا يحل الصلاة فيه وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلحظات التحذير الشديد من ذلك كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه صلوات الله عليه قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة يعني قطع من القماش على وجهه يغطي بها وجهه عليه الصلاة والسلام وإذا اغتم كشفها ثم قال وهو في تلك الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وسمعه جندب رضي الله عنه قبل أن يموت بخمس سمعه صلى الله عليه وسلم يقول ان شرار الخلق عند الله يوم القيامه الذين يتخذون قبور الانبياء مساجد فهو عليه الصلاه والسلام حذر من ذلك اشد التحذير ولهذا اذا كانت المقبرة في المسجد وداخل في صوره عن يمينه وعن شماله وفي مؤخرة او في مؤخرته او مقدمته فلا يجوز أن ان يصلى في مسجد هذه صفته نعم حسن الله اليكم هذا اسره مضاعفه الصلاه في المساجد الثلاثه هل تختص بالفرض ام كذلك بالنافله الحديث الوارد في ذلك مطلقا الصلاه المسجد الحرام بمئه الف صلاه والصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ب1000 صلاه في المسجد الاقصى فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم بمائتين وخمسين صلاة نعم السلام عليكم يقول يعرف عندنا أن هناك من يعينون الناس بأفصارهم هل, نصاحبه هل نصاحبهم أو نبتعد عنهم وهل هذا من الطيرة لا, لا ينبغي للإنسان أن يملأ قلبه بالمخاوف وأخشى من فلان وأخاف من علان ونحو ذلك بل يمضي في حياته متوكلا على الله سبحانه وتعالى أما صحبة من أشار إليهم فالصحبة تنبني على اعتبارات قد قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل فالصحبة مبني مبنية على اعتبارات حال الإنسان من حيث الاستقامة ولزوم الصلاح والمحافظة على إطاعة الله والبعد عن المحرمات نعم. هذا يقول هل الفعل يقتصر على السماء لما هو طيب أم يشمل الرؤية لما هو طيب أيضا كمن يرى أهل الخير والفضل والعلم ال الذي ورد في تفسير الرؤية عنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الطيبة <تصفيق> والكلمة الطيبة مر معنا ذكر أمثل لها مثلا يسمع كلمة راشد او فائز او مثلا رابح او نحو ذلك من الكلمات الطيبة التي تدخل على الانسان السرور وتبعث في قلبه النشاط نعم هذا السال يقول هل يشرع دخول الحمامات اذا علم الانسان انهم لا يلتزمون الستر فيها إذا إذا كان الحمام لا يلتزم فيه الستر فلا يبقى الإنسان في أماكن تكشف فيها العورات تكون فيها المنكرات إلا إذا دخل منكرا يدخل يستحم لكونه محتاجا ومضطرا ومنكرا عليهم فيجلس معهم منكرا يبين لهم حرمة ذلك ويبين لهم وجوب ستر العورة ويبين لهم خطورة كشفها فيجمع بين المصلحتين مصلحة حاجته إلى الحمام واضطراره إلى دخوله ومصلحة توجيه هؤلاء ونصحهم وتحذيرهم من هذه المخالفة التي هم عليها هذا يقول وجدت هاتفا جوالا رخيص الثمن في حدود عرفة ساقط وبحثت عن صاحبه في نفس المكان ثم اتصلت بصاحبه وحددت موعدا ولم يأتي ثم عبث بالجهاز بطريقة ما وانقطع الاتصال به فما علي الآن الجوال يسلم إلى جهة تختص بحفظ الأمانات لعل صاحبه أن يأتي فيستلمه، فلعلك ترسل هذا الجوال مع من يذهب إلى مكة ليسلم إلى الأمانات هناك ويحفظ لعل صاحب صاحبه أن يأتي ويستلم الجوال وإن استطعت أن أن تفتح الجوال وتعيد الاتصال على صاحب ان تيسر ذلك فهذا أيضا فيه نصح لصاحب الجوال نعم. قد يسر يقول عندنا في بلدنا عندما يموت الرجل ويدفن يامرون ارملته بالاغتسال فهل لذلك اصل ودليل لا اعرف دليلا على ذلك وانما من مات عنها زوجها تعتد و و وعدتها يكون في ترك الزينه وترك التطيب ولا تخرج من بيته فهذا الذي أما أن تغتسل هذا لا اعرف عليه دليلا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويسال ما حكم قراءه سوره ياسين عند دفن الميت ورد حديث اقرؤوا على موتاكم سوره ياسين وهذا الحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اقرؤوا على موتاكم سوره ياسين وقال اهل العلم لو, لو ثبت فليس المراد به قراءه القران في المقبره و و و وليس المراد بها وليس المراد بي بي على موتاكم اي على من مات منكم وإنما المراد بموتاكم أي من قارب موته كقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله المراد بلقنوا موتاكم أي من حضرته الوفاة يطلق على الشيء ما يقاربه يطلق على الميت من قارب الموت ومن حضرته الوفاة فيلقن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أما حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الساد يقول ما, نصح ما نصيحتكم لزوجة تقول لزوجها أنا لا أقعد في بيتك إلا إذا دخلت التلفاز بحجة أنها متضايقة ولا يوجد لها شيء يشغلها في بيتها يحاول أن يوفر لها الأشياء المفيدة الطيبة التي تشغلها في بيتها بالمفيد ويحاول أن يجسد في توفير أمور طيبة ومفيدة تشغل نفسها وتشغل ولدها بأمور مفيدة تنتفع بها ولا يترتب عليها أي مضرة لها صل الله عليكم يقول فقدت نعلي في الحرم المكي وأخذت وأخذت بدلا عنه من الأحذية الموجودة في المسجد فما حكم فعله؟ حكم فعلك, فعلك أنك كما أنك لا لا لم ترضى أخذ حذائك فمن أخذ حذاء أو لا يرضى أخذك له فكون فكو أحد يعني أخذ حذائك بالغلط أو بالعمد ليس مسوغا لك أن تأخذ أحدية الآخرين هذا السال يقول إذا صليت الليل مع امرأتي وكنت لها إماما وكنت أقرأ من حفظي فهل يجوز أن ترد علي بصوتها إذا أخطأت لا بأس, لا بأس أن تفتح عليك إذا أخطأت وإذا كانت حافظة من حفظها أو تمسك المصحف لا بأس بذلك وهذا يسأل يقول إذا حضرت الصلاة ولا يوجد إلا مسجد فيه قبر فهل حفاظا على الجماعة ماذا أفعل وأيضا قد اختلط علينا الأمر في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولا تصح الصلاة والوعيد في ذلك شديد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد لم يدفن في المسجد وانما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في بيت زوجته عائشه في حجره زوجته عائشه لانه عليه الصلاه والسلام دفن حيث مات وقد جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا فمات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها كما أخبرت بذلك ودفن عليه الصلاة والسلام في بيتها لا لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فلا يختلط عليك الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما يدفن في, في المسجد وإنما دفن في, في بيت عائشة وهذا أمر يخصه عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا أما من, سوا من سواه أو من سوى الأنبياء يدفنون في المقابر حيث يدفن الناس حيث يدفن المسلمون أما الأنبياء فهذه خاصية لهم يدفنون حيث ماتوا المكان الذي يموت فيه يدفن فيه هذا أمر خاص بالأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد دفن في حجرة عائشة الحجرة التي كانت تحيظ فيها رضي الله عنها وكان يأتيها فيها صلوات الله والسلام عليه ليست من المسجد هذا يقول هل يجوز للنساء دخول الحمامات؟ المرأة ينبغي عليها أن تحافظ على سترها أن تحافظ على سترها وأن تعتني بهذا الأمر وإذا كان, إذا كان هناك ضرورة أو مرض يقتضي ذلك ويكون مكان آمن ومكان ساتر ولا تتكشف وتحافظ على على سترها وهي إذا كان بهذه الصفة أرجو أن لا, أن لا يكون به بأساً ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأحب ان ننبه أن غدا ليس هناك درس وإنما نبدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله أي بعد غد وسيكون هناك كتاب جديد ان شاء الله نشرع في دراسته والاستفادة منه جميعا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والله تعالى علَم أصل الله وسلم على نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين